بسم الله الرحمن الرحيم الا امر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا لا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وَابْشِرْ وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ مَتَّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مَّسْمُونٍ وَيَأْتِ كُلٍّ فَضْلٍ فضله. وَإِن تَوَلَّوْا فإن أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَوْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْ مِنْهَا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 because لا isendeu. كفور ولئن we give بعد a series of horror프70s after Jeżeliors Slow 60 He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 أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما انت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه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 لِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ قُلَ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 قَابِلَهُ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْ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 إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَوَّكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 ولا أقول إني ملك و لا أقول للذين تزدري أعينكم لي يأتيهم الله خيرات الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الضالين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 ولا ينفعكم نصحي إن اردت أن انصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتروه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 واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلمون انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فان لا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقْ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ اُرْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا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 نبني من أهلي وإن وَعْدَكَ الحق وإن وَعْدَكَ الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.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 الخاسرين قيل يا نوح بسلام مننا وبركاته عليك وعلى امم من من معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبر إن العاقبة للمتقين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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن ب آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعترانا بعض آلهتنا بس قال إني أشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظْلُمُنَّهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ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 أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة ألا إن عادا كثروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود اخاهم صالحا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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجا هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا في شك مما تدعون اليه مريب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 فذروها let في eat الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء them by evil, so they will take you a grave, and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 ان ابراهيم لحليم اواهم منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود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 وما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمقرنا عليها, عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 يُقْ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْغُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مؤمنين.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 وَتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة فئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى قصه عليك منها قائم وحصيد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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ عَبْدِكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلٌّ نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ